ちょっと بسم الله الرحمن الرحیم بارز سلام و ادب خدمت همه مؤمنین انشاءالله که همه تاعت عبادات شما عزیزان قبول حق باشه انشاءالله انشاءالله سورهی که تلاوت میکنیم سوره مبارکه دخان صفحه 496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 الکتاب ال I'm แล้ว قاض قبلهم ن و فصلی لربک وانحر فصلی لربک وانحر إن شانئك هو صدق الله العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٍ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف الليل والنهار الليل الذين يذكرون الله قياما وقعودا جنوبهم ويتفكرون في خلق سماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا رَبَّنَا مَا خلقت هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان الذين يذكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً رَبَّنَا مَا خَلَقَتَ آذَابَ طِيلًا سُبَحَانَكَ فَقِنَا آذَابَ النَّارِ ال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باقنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ربنا نا فوّلنا ذنوبنا وكفر عن وان تن وان तू <Sessly> سيئاتنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوّفنا مع الأبر واتو وَتَوَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ثنا معل رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا وَارْسِلْ إِلَيْنَا رَسُولًا نُّخَاطِبُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد تأئلُم به اذلِ البلدِ ووالدِ و ماخذِ وآئلُم به اذلِ البلدِ قد خلقنا الإسان في كد أيحسب أ لن يقدر عليه أحد يقول أهل أَيَحْسَبُ أن ل... ألم نجعل له جو عيني ولي سنه وشفتيني و فَلَقْتُ قَتَامَ لَّقَوْتَ وَمَا أَذْرَكَ مَن لَّقَوْتُ فكُورَ قَوْتٍ أَوْ اضْطَام ألم نجعل لهو عينين؟ لقتح من العقبة وما أدراك من العقبة صدق الله العظيم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 رب السماوات والأرض وما بينه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرام سنة الله في الَّذین خلو من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان See بكرة وأصيلا هو الذي يصلي كَانَ نَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا Amen.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 Didn't think أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِن لَا رَبِّكَ فَرْغَبْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ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 فَتَعَلَّنَ الْإِنْسَانِ حين مِنَ الدَّارِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا وابتليه <تصفيق> فجعاً إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلَّهِ ویتنیمون اطوار این فوقاهم <تصفيق> و جزاءٓ بما صبروا جنت و تَوَّحِيرَا مُتَنكِيْنَ فِيهَا عَلَى الأَرَ شمسوا ولا زم هريعا ودانية علىه. يطفوها تذليلا، ويطف عليهم بأنيات من فضة وأكواب. كانت قوارير قوارير من في ضعة قدرها طوارير من في ضدٍ قدرها تقدروا يسقون فيها كأسا كان مزاجها. ويسقون فيها كأسا قال مزاجها زنجيلا النعيم فيها تسمى سلسلة وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا کَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تسم سبيلا صدق الله العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان سَنُغَرِّكَ <سألسان ما> بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ مِنْ فَتَاتٍ وَكَفَعَدَ فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كِرَامًا كَانُوا یا عالمون ما تفعلون یا فسواك فسواك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بالدين كرم كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيمه وإن الفجار لفي يصلونها يوم الدين وما هم عنها برائعين وما ما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم.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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تشكر كنن از شما عزيزان قطع حسن الاستماع بالاخره قرآن مسجد و وشكو و دعا كنن كالله متعال قبول بكن استماع و اي تلاوتها اجراء بيتا برسم تشكر و بالاخره تشويق و ترغيب مزرگان و دوستان عزيز حاجاغا جوادي عزيز بله که از طرف دفتر رهبری بله خیلی مهمانه و بالاخره خیلی جوائج در نظر گبتا که جهت تشویق و ترقیب اگر عظمت قرآن بلاترن جنی حرفا و اصل اما انتظار اجر معنوی و اخروی چه حضراتی که تلاوت کو من نامان وانا دا تشریف یارواتی بله بالاخره جائزه از دست حجوات دریافت بکنم. نفر اول استاد بزرگوار قاری محمد اسلم همیدینیا. نفر دوم استاد آقای آقای میری میر. بهالآقای میر تشریف ببرید. میری است. خیلی هم زیبا تلاوت کردن انشاءال خدا قبول بکنه چهاروی نف نفر سهمی نفر آقای جمشیدی استاد جمشیدی تشریف یاران جهت دریا افتا جایزه شون نفر بعدی آقای حافظ یاسر سعیدی حافظ یاسر سعیدی و آخرین هم جناب حافظ عثمان امانی و شمع مستمیر جایزه هم جزاکون الله خیر الجزا <تصفح> انشاءاللہ کہ خدا قبول بکا شما استماع و جلسه هم اردام هسته؟ چه جلسه دیگه هسته؟ سه جلسه دیگه هسته البته بشارتی شه بی که بین حضاره موتکیفی مبی توانا جلسه در شرکت بگنه و الا که مارواتی دعای خیر کا یاد بگنه انشاءالله اجاگه شما که صحبتی داریم بدا خیلان شما هسته سلام علیکم و رحمت الله و براکت کدو محسد فرده بعدا ان در مسجد ابراهیمی همین وقت بعد نماز ظهر همین مجلسی مناقشه داریم